بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى من من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى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 إذ رأنا رأ فقَالَ لَأَهْلِهِمْ كُثُوٌّ إِنِّي آلَ سُنَّا رَلَّ عَلِيَ آتِكُمْ مِنْهَا بِقَبْفٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى مَارِهُ ذَا فَلَمَّا أَتَاهُ الْوَدِيَّ يَامُوسَ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَقَلَّمَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِنُوَادٍ مُقَدِّسٌ وَأَنَا أَخْتَرَتُكَ فَاسْتَنِعْ لِمَا يُوحَى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لترذا كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتمع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى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 وأنزل من السماء إما فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كنوا راعي أنعامكم إن في ذلك لا آيات لأولنها منها خلفناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أرناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أتيتنا لتخرجنا من أبضنا بسحرك يا موسى فلا نأتيك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت ما كنتم سوى قال ما وعدهم يوم مزينة وأين يحشر الناس صبحا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 ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤترك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقضي ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدم تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها وذلك جزاء من تزكى وَلَقَدْ أُوحِيَ مَا إلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِبْ عِبَادِي فَأَضِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ أَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكَهُ وَلَا تَقْشَى فَأَتَبَعَهُمْ فِي الرَّعْوَنِ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَظْلَفَ فِي الرَّعْوَنِ قَوْمَهُ وَمَا هَذَا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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلا جسدا له طوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 وَقَدْ إِقَابَنَ حَمَلَ الْمَاءِ وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ الْمَاءَ وَلَا هُمْ مَا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا الْقُرآنَ نَارَ بِيَوْمٍ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعْيِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أَوْ يُحْذِفُ لَهُمْ ذِكْرَاهُ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زبني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عجما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوَ ۖ إِنَّ لَكَ أَن لَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَحْفَىٰ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق جنة وعصى آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو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 وَمَن آمنَ إِلَيْنَا فَتَبِعْ وَأَتْرَافَ النَّهَارِ عَلَّكَ تَرْضَى فَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَارْزُقْ رَبَّكَ خَيْرَهُ وَأَبْقَ